إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسجئات أعمالنا من يهديه الله تعالى ولا مضي له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديثي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 زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سال وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن تهامة وذكرنا ما فيها من الفوائد فالمرأة وصف لو جه وصفا كأنه رد على كلام النسوة السابقات فهي تقول هذا الرجل معتدل الخلق والخلق كأنه مثل ليل اتهامة معتدل لا هو حار شديد الحر ولا هو برد شديد القر فوصفت الليلة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 حمل بعير وبعضهم يقول أنت طالق كألف فلما استعجلوا في هذا ولعبوا به أمضى عليهم عمر الفاظهر فإن قال أنت طالق كألف قالوا له طلقت بثلاث وادخل عندك سبعة وتسعين لزوجات الأخر يعني حتى جرى عند أعض أهل العلم مسألة الطلاق المبعض كان زمان سنة يقول لمراته يدك طالق رجلك طالق نصفك طالق وبعضهم عند شغيح كان متزوج بأربع فقال لهن اقتسمن طالق وفي ذلك هذه المسألة الحقيقة أيضا من عظم هذا الباب تنازع فيها الفقهاء جدا يعني من قال لمراته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 حتى تدخل بكلها إن قال أنت طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت رجلاً ثم أخرجتها لا تطلق أدخلت يداً ثم أخرجتها لا تطلق أدخلت يداً كأن تتناول شيئاً من داخل البيت مثلاً ثم تخرج فذهب حماس بن أبي سليمان إلى أنها تطلق لو أدخلت يداً أو رجلاً أو رأساً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 لا كلام له فيفقد قوامه على امرأته في البيت فهذا الباب لا ينبغي للمسلم ان يرجه الا اذا اراد فعلا ان يفرج الله ما فيه من كرب وعلم انه لن يستطيع ان يقيم حدود الله عز وجل هو المرأة فحين اذن لا بأس ان يفارقها الطلاق السني المشروع الذي يتكلم عليه اهل العلم فاول ما تحذره المرأة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 أو أن يكون سيئ العشر وهذا كما أن فيه مدحا للرجل ففيه أيضا مدحا للمرأة لأن أحوال طلاق الرجل للمرأة ليس كلها يرجع إلى باب واحد بل منها ما يمس المرأة مستا جوهريا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 الذي تخاف منه النساء وهو باب الطلاق وإنما قلنا هو حسن الخلق وهي كذلك لأن الكلام خرج مخرج المبح وإذا خرج مخرج المبح فلا بد أن يفسر بهذا وإلا لكان هذا من أعظم الذنب لزوجها لأن المدح في عدم الطلاق لا يكون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 لسيما وقد ورد في بعض الروايات أنها قالت وأنا معه على حد السنان المذلق كأنها على حد السيف فكأن المرأة الرابعة أخرجت كلامها ردا عليها كما تقول أنا زوجي معتدل المزاج وأنا معه في غاية الراحة كفرح أو كعلاقة أهل تهامة بليل تهامة هذا رجل لا حر ولا قر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 بحدود الله عز وجل فهي لا تأمن وتعلم أن زوجها سيقيم حكم الله عز وجل ولو بصراقها ومن المشهور الجيد من كلام نور الدين وكان سلطانا على المسلمين أن امرأته أرسلت تطلب زيادة النفقة فأرسل إليها يقول للرسول قل لها والله لا أخوض نار جهنم في هواها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 قصة المشهورة لم تزوج المرأة وصل لها بقعتين فزارته أم مرأته فقالت كيف أهلك قال لعم الأهل فقالت له اعلن أن المرأة لا يرى أسوأ منها في حالتين إذا حضيت عند زوجها أو كانت ذات ولد إذا المرأة مجبت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 لا يعمل حساباً إلا لمرأته يفضل يضرب أخماس في أسداس وأسباع في أثمان وكله المرأة وإذا وفقت المرأة انفتح الباب على مصر عايز وإذا وفضت المرأة انكسر الباب فصار الرجال بكل أسف يخافون حتى ان الرجل أحيان يقول لا أعرف كيف أبدأ كيف أتكلم وهذا بكل أسف واقع مر لا كانت الجاهلية ولا في الإسلام هذا شيء حادث عجيب جرى في البيوت بسبب لما جاء في المدنية الحديثة وأراد الغرب الكافر أن يقضوا على الأسرة فجاءت الأثلام والمسلسلات التي صورت للناس مجرد أن الرجل يطرب فهذه جريمة مع أن الضرب ينقسم إلى كسمين فمن يستحق العقوبة ولم يعاقب هذا زم لا مدح.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 لا يخافون انظر احوال الناس فاذا لم يخف الاولاد من الاب والام واذا لم تخف الزوجة من زوجها فسد امرها الا اذا رزقت باخلاق عالية وقلما لم يوجد هذا في النساء ولكننا نقول بحياة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالعشرة وفيما يتعلق بما هو جائز ومباح المرأة على أمان كامل لا تخاف أن تقول وأن تفعل وأنت تدلل على زوجها أما فيما يتعلق بأحكام الله وحدوده ومراعاة حق الزوج ينبغي أن يكون هناك حد فاصل والتي لا تريد أن تضرب تفعل فعل الكرام هذا هو الباب ولكن كما ذكرت تغير الحال جدا.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 ومن أثوابها المسك ينفح إذا منتصين يعني أمسك بناصيتها وأمسكت بناصيته فانتزعت خمارها بدى كاهل منها ورأس صمح محو تداورني في البيت حتى تكبني وعيني من نحو الهراوة تلمحه قد عوادتني الوقز ثم تجرني إلى الماء مغشيا علي أرنحه أقول لنفسي أي بعدما يفيق البيت ممتنى بال... <تصفيق> أقول لنفسي أين كنت؟ <تصفيق> أقول لنفسي أين كنت وقد أرى رجالا قياما والنساء تسبحه خذ نصف مالي وتركى لي نصفه وبينا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 وإن سرحته فهو مثل عقارب تشول بأذناب قصار وترمح تخطى إلي الحاجزين <تصفيق> <مسكت> إن كانت يا أخ هنا بالكسطة ما هو الأخ عن الحواجز ما نفعشه <مسكت> فخطى إلي الحاجزين مدلة يكاد الحصى من وطئها يتردح لها مثل أغفار العقاب ومنسم أزج كتنبوب النعامة أروح إذا انفلتت من حاجز لحقت به وجبهتها من شدة الغيظ تنتح وقالت تبصر بالعصى أصل أذنه لقد كنت أعفو عن جران وأصفحه جران اللي هو الشاعب يعني المرأة تقول أنا دائما أصفح عنه فخر وقيذا مسلحبا كأنه على الكسر صبعان تعقر أملحه ولما التقينا غدوة طار بيننا سباب وقذف بالحجارة مطرحه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 بهن واخرى في الزؤابة تنفح اتان ابن روق يبتغل له عندنا فكاد ابن روق في السراوي ليسلحف انا ارى ان احنا اكتفي بهذا القدر هي ابن مم قصيدة انطوينة اكتفي بهذا القدر من مراحه للمجلس اللهم المستناد يكفي هذا الله فالشاهد عيون اخوه ان هذا موجود في بني ادم موجود أن يخاف الرجل من المرأة وهو قبيح فالمراه تقول ولا مخافه فلنقسمن الخوف الى درجات ليكون حالنا منضبط بالكتاب والسنه فينبغي أن يكون الرجل شديدا مع المرأة في موضع الشدة وأن يكون رفيقا في موضع الرفق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعب كان أحيانا يسادق عائشة وأحيانا يسترها بردائه تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد وأحيانا يستمع إليها وأحيانا يحفظها كل هذا في أمان وهي آمنة مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن حرمات الله عز وجل إذا انتهكت لا يقوم لغضبه شيء فكذا ينبغي أن يكون حال المسلم مع امرأته أن يكون شديدا في موضع الشدة ولينا في موضع اللين وفي الحديث فوائد كثيرة وقد وقف بنا رمضان إلى هذا الحد فأكتفي بهذا القدر من الشرحنا لحديث أم زرع وأسأل الله أن يسر لنا زمانا آخر لاستكمال الشرح